قال فالحق والحق أقول لأم لأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما عليه من نجرا وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن نبأه بعدحين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 إفعبدي الله مخلص له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه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 س واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من لَمْ عَامِ ثمانية أزواج